عgel�� وع财ه وصاحبه مولاه وأشهد أن tidak melhah إن الله أحده وشريك له وأشهد أن محمد أعبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى أل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك لهم على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أمن عليهم بمواسم الطعات أمن عليهم بمواسم الطعات فيجتهد فيها العابدون ويتنافس فيها المتنافسون وتتنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات وتكثر العطايا من رب البراية ومن هذه المواسم العشر من ذي الحجة وما رمضان منا ببعيد بيننا وبين رمضان رمية حجر إلى الخلف وأقل من ذلك بيننا وبين العشر كنا في رمضان نصوم النهار ونقوم الليل ونتلو الآيات ونكثر الصدقات ونتنافس بالخيرات فما إن مر العيد فإذا عهدنا برمضان بعيد فانظر, فانظر, إلى فانظر إلى عناية المولى, المولى سبحانه, سبحانه وتعالى بإبادة أنت تريد العبادة؟ نعم. نعم اللهم ارزقنا وإياه فتجد المواسم ونحن نرى مواسم الدنيا. الدنيا. الدنيا نرى الطربة والامتحانات نرى الناس والترقي في الدرجات نرى الفلاحين ومواسم الزراعات وهكذا سبحان الله تجابل أي واحد ما لك يقول لك معلش والله مشهور لها صحنا في موسم صح؟ صح؟ طب ما احنا داخل علينا ايه موسم موسم, موسم. موسم. العش من ذي الحجة قال تعالى, تعالى والفجر وليان العشة قال طبري ونقل عنه ابن كثير اظلم أظل ان العش هي عش ذي الحجة وهنا تنبيه, تنبيه فضل, فضل أن, الله ان الله اقسم بها وعن جابر والحديث الصحيح والسباني رحمة الله عليه افضل ايام الدنيا العشة أفضل أيام الدنيا هذه أيام العشر, العشر. وعن ابن وعن عباس رضي الله تعالى قال صلى الله عليه صل وسلم ما, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله الل من هذه الله الله الأيام يعني العشر ما من أيام العمل العمل الصالح, العمل الصالح فيها, فيها أحب, فيها أحب, أحب إلى الله من هذه من الأيام من يعني العشر طب نتوقف ما, ما من أيام العمل الصالح فيها, فيها أحب ده اسلوب حصر وقصر على أن هذه الأيام لها خصوصية أكثر من غيرها أحب إلى الله والعمل الصالح إذا إحنا عندنا حاجتين أتنين عايزين نعرف إيه حاجته ما هو العمل الصالح؟ الذي هو, هو أحب إلى الله ما هو العمل, ما هو العمل الصالح؟, الصالح؟, الصالح فمن كان يرجو كان لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك يشر بعبادة ربه, ربه أحدا أحد. وما أمروا أمرو إلا الله لا لا ليعبد الله, الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين يب تحقيق الإخلاص وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو هو راتف. هو راتف. فالعمل, فالعمل الصريع يتوفر, يتوفر فيه, فيه, الاخلاص فيه الإخلاص لله, لله, لله جل, جل وعلا الإخلاص لله جل, جل وعلا, وعلا, وعلا. ومتابعة, ومتابعة النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وعلى, وعلى آله وصحبه طيب, طيب طيب عندنا بعض الناس, بعض الناس بيتعبد يتعبد يتعبد إلى الله بأعمال, بأعمال, يظن بأعمال يظن أنها صالحات وليس عليها دليل من عمل النبي عليه وسلم ولا قوله ولا تقريره مثال مثلا ذلك الموالد الموالد غالب الناس اللي بتروح الموالد تظن أنها أنها تقدم, تقدم قربة لله جل لله وعلا. لقول استنم. تبعم الشيح انانيتي. وقلبي من جوة لهذا الولي, هذا الولي أو هذا, هذا الصالح وإن كان حتى كان العمل, العمل عندك فيش بعض الشيء ومتوجب شيء الله ولكن ينبغي أن توافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبمثلها الأحزاب والديمقراطية وما شبه داري هل أثر عني بقى صلى الله عليه وسلم ريح دماغك العمل الصالح الذي يكون خالصا لله خالصا لله حتى إن في بعض الناس بتصرك لله يا سبحان الله ما أبو حنيفة رحمة الله عليه ودي منطرة في ما يذكر يعني ووجد رجل يصر, يصر. يصر. عمل بيه. بيه واحد ماشي واحد ماشي وشنة هناك وده يسرق ويسرق ويسرق يسرق ويسرق فاليباب قاله تعمل يا جلوها ربنا قال ايه من جاء بالحسن فالهو ايه يبا صاحبنا لديته إذا هاخد كم إيه؟, إيه. ومن جاء بسيدة فلا يجزئ إلا إيه؟ يبا السياء بكام؟ والحسنة بكام؟ يبانا ليا كام؟ تسع ما زكاوه وزكاوة زكاوه. خلي بالك, خلي بالك. مش كل حاجة إحنا بنحللها بدماغنا تكون صح؟ لا قل أأنتم أعلم؟ أم الله؟ قل أأنتم أعلم؟ أم الله؟ وما أتكم الرسول فاخذوا وما نهكم, وما نهكم عنهوم عنهم, عنهم, عنهم فانتهوا فأنتفه... فإن, فإن لم يستجيبوا لك, لك يا نبينا يا, يا, يا رسولنا فيما, فيما قل وفيما أمر, فيما أمر, فيما أمر وفيما نهي وفيما, وفيما طلب فإن لم يستجيبوا لك, لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فعشة عبد الله سبحانه وتعالى عايز تعمل عمل صالح وخصوصا في هذه العشر خالصا لله جل وعلا وحقيقة الاخلاص يا رزق. رايح دماغة. رايح دماغة. تب تجاهد نفسك? اه. تكلم نفسك. تقهر نفسك. كل ده ماشي. ولكن ده ان ترزخ الاخلاص ده ايه? ده ايه? رزق. وحسبك قول ربك جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبوا لنا اللهم رسول الله الاخلاص. اللهم اجعل عمالنا خلاصا لوجهك يا كريم. ب بتخذ بسباب تويب هو المتابعة اسأ كيف كان كيف حال كان النبي صل الله عليه صلى الله وسلم, وسلم؟ بس. كيف كان فعل اللا وسلم سللم ع تصال صلا ص عملية عمل كيف كان صل صلاار سللم لملم ع تحسن الجوار للله كيف كان يعملجار صار سللم مثللم عايش تبر والدي بما اعمل ص الله عليه وسلم لم عحل بين ابناه بما عمل الله عليه سللم لم عيس تحس إلى زوج كيف فعل وك عمل صلاار سللم الس خالص صاب اسم مععمله عمل. عمل صالح. عمل صالح فإذا, فإذا تعلق العمل الصالح, الصالح بنفقة, بنفقة. بنفقة نفقة, نفقة يعني فيها ايه فيها, إيه؟ فيها فلوس. فلوس فيها اموال فان تكون هذه النفقة, النفقة طيبة, طيبة. لقوله, لقوله صلى الله عليه وسلم إن, ان الله طيب لا يخبر الا ايه الا طيبة عايز تطعم مسكين من نفقة طيبة عايز تدفع يتيم من نفقة طيبة عايز تدفع مال من نفقة طيبة فأطيبوا مطعمكم وأطيبوا نفقدكم قرب لربكم جل وعلا دسم عمل صالح يبقى خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان فيه مال أن يكون من مال وكسب طيب العمل, العمل الصالح, الصالح أحب, أحب إلى الله نا بحب لك وه إ باب صفة المحبّ للله جل عليه وه عقية أهل السنة والجماء عقية النبي وصح الله يحول الله يحب كيف يح لا يقال كيف يحب حب يق به بجنله جلوعوع. ليس الله يح العم نعم نعم نعم حب من الناس نعم نعم نعم. نعم, نعم الله يح يح ف ام العمل الصالة فيها فيها إلى الله العمل بالله. الصالح دائما ما يحب اللهجل وعلى ثيب عليه عليه ومن تواب عمل مح أن الله يحب العمل يحب العمل عمل يب الله عليه يحب الصلا نعم نعم. نعم, نعم نعم يحب الزكاء نعم نعم يحب الص نعم نعم يحب الحب نعم نعم يحب الر نعم نعم يحب الصط نعم نعم يحب تووب نعم نعم نعم. وكذ ذلك يحب المصين حب التوااب حب المتينين حب الذينا يحجون بيت انجل وعلى وعلى حب الذينا يكون في القون يحبهم حبون دل م الهم قام بهذ العمل الم لا خل خل لا يريدون من الناس جزاء ولا ش الله معل كم منهم منهم يبا الله سعلا يحب فإذا أحب العمل قبله وإذا أحب العامل قبل منه وأسابه وأجزر له المثوبة لأن أصل الأصل من جاء بالحسن فلا هو إيه؟ عشر. ده ابسط حق. طب و بعدين الذين, الذين ينفقونا مثل الذين ينفقوناهم الذين في سبيل الله. كمثل ايه? انبتت. انبتت. سبعة. يبقى كلا يب الواحد يب بكم? يب يب بس سبعة بس. ده في كل سنبولة. يبقى الواحد بكم? بسبع مية. وبس كلا? امالين? لمين? اه. والله يضاعف لما يشاء يبقى ممكن يبقى حضرتك جيد, جيد صلي, صلي لله. لله لله لله يعني لله خالصة. خالصة. خالصة يعني انا مش فارجة معايا جارو ده عم الشيخ راح الجامع عم الشيخ مجاش الجامع مش فارجة انا جيد من لله خالصة اللهم رزقنا لخلاص وتصلي صلاة صحيحة. صحيحة. صحيحة. تحاول, تحاول فيها صح بعد علم, علم. موافقة, موافقة, موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ما تلاقي مسلا <تصفيق> العلماء <تصفيق> يقول لك ده في وضع كده. وضع كده. في رفع الايد. مفيش كده. مفيش كده. اه يبانا لما اجي ابطل كده. أنا, انا بطلع عشان حاجة. انا بطلع عشان اوافق هدي النبي صلى الله. وتصلي صلاة. وافقت فيها النبي صلى الله. ممكن الصلاة بعشرة. عشرة. بسبعمية. ويضاعف الايه? لميش. ش لما يشش ف العاشز الحجه دي العمل الصالخها أحب, احب إلى الله, الله. من غيرها فيتافس المتفسون يتنفسس المتفسون بالتووب إلى الله جل وعلى الله ب عليهنا عنا الله بع عنا عليه الله ب عليهنا عليه الله تصرفنا من هذا المكال ال وتت علينا من عزنا ومن تقصصيرنا ومن تفريتنا الله مابي التوب إلى الله جل وعلى الله يحب التوابين. التوبة يا اخوانا في ذاته عمل صالح. يعني لو واحد بيدخل وقال انا في العشر تيام دون. هنوا بطل التدخين. يبقى كده ايه? هنيئة له. عمل عمل صالح. عمل عمل ايه? صالح. واحد بينه بنجاره شحناء. بينه بنزده وبينه وبين ابيه وبين امه وقال اتوب لله جل وعلا. طيب اكتر من ذلك يأخو يا ويصفح. هل تحبون ان يغفر الله لكم? يبى التوبة الى الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم? <تصفيق> تفلحون. ثم مشهد النعمة. نعمة الامهان. كم من مقبوض قبد اليوم? او الامس? او قبل امس? وكم من منا لا يؤمن ان يبقى الى العشر? فان جاءت العشر فقل الحمد لله الذي امهل وأبقى. فشكر تشكر لصحة على هذه على نعمل نحمة ان طبقى خيركم رك من طال عمره و وحسنا وحسن عمله فيبطع عمر وجأته الياام العمل الصال فيها أضا ماغها حتى ج في بعد الورات قال ولا جات اليارض في, في سرس الله, الله قال ولا الجهد في سيل الله إله راجل خارج من نفس. وماله. وماله يعني اخونا يعني, يعني, يعني راح يجاهد راح, راح, راح, راح واخد ايه? كل ما, كل يملك, ما يملك معاه. معاه. يبقى طلع بنفسه ايه? ويه? ويه؟, ويه؟ وكل ما يملك, يملك. فقتل في سبيل الله وأنفق المال, وأنفق المال. ده أفضل طب ده, ده, ده, ده, ده بتحصل إيه, ده إيه؟ ده قلمة. قلمة يبقى أنت تحمد الله سبحانه وتعالى أن ربنا أمهلك صحة صحة صحة إلى هذه العشق العمل الصالح فيها أحب إلى غيرها طال أمره وحسن عمله ثم منها المحافظة على الصلاة صلوات الخمس كفارة لما بينهن مجدونة الكبائر يقلوا بهن الخطايا عهد على الله من أدى هن أن يدخله جن الله ما عين على داء سرات الخنط في وقتها في جمععة مع. ثم إخراج الزكاة طيبة بها النفس, النفس إن حال الحول, الحول. وإن لم يكن وإن في الانتباه لمثل هذا الأمر فإن لم يكن, أو أو يكن الحول حول الزكاة فالصدق بما, بما, بما تيصر بما تيصر ولو بإيه بشق, بشق تمره شق تمره عند الصحابة وعادنا الله سلم تعادل الآن أو تقارب من نصف رغيف إنت رح تجي أنت العيش بتاعك بالفيزة عيش تمام ما وخلاص إن ربنا يصر ما نصليش بالفيزة صالح يجي رح تتصلي بالفيزة عيش الوقت عفوة انت جاي. جاي. روح جاي. تطلع. ما طلع نص مطلع. الغيف. ايوة ايوة ايوة ايوة ايوة اي واحد. اي واحد. وطبعا الحديث وطبعاً الغريب. الغريب. العجيب. العجيب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت من كان قبلك. وطبعا استطلاقا استطلاق يعني ولكن ما حمله. قال رجل قال صدقان خلاص. ليلة بصلاة. يعني ايه واحد كده ربنا من عليه. طبعا اخونا منا وفض من الله سبحانه وتعالى. ان انت تعمل عمل صالح. يفتزون. يفتزون. تبتعمل عمل صالح منك لنفسك. احيانا الواحد يبجالس كأن لسانه معقود. وعليه جفنين تلاتة مش عارف يقول سبح ايه? كلمة ايه? كلمة ايه? خفيفة. خليب. سعادة ابو ايه? ثقيلتان بعيدتان الا من رحمن الرحمن الرحمن. اياك تزدل إل العمل الصالح ده, الصالح ده, ده انت, بقدرتك انت بقدرتك لا حول ولا قوة الا ايه? إيه؟ بالله, بالله, بالله. لا تحول عن معصية الله الا بالله. إلا بالله ولا بالله قوة ولا على طاعة الله الا, إلا, إلا بالله. بالله فاياك تزدل العمل الصالح ده منك نفسك ده منه. فواحد ربنا من عليه. وهاجت نفسه وقال اطلع ايه? صدقة. وعايزها بقى تبا خالصة. محدش يشوفني ولا حد يسمعني ولا كلام منه. فعمل ايه? قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل وقال بصدق. بصدق. فخرج بصدقاته فقاب رجل, رجل فألقاها في يدها فألقاه طلع من البيت طلع من مع الصدق جابل واحد راح ايه. ايه حتى يفيده ومشيده ومشيده ومشيده فأصبح الناس, الناس يتكلمون تصدق الليلة على غني يعني أغنى, أغنى واحدة القار يمين مثلا نسين من الناس صاحبنا المسكين الغلبان ده, ده رح ما طلع العشر جنيه جاب للراجل اللي هو ايه صاحب, أي صاحب القطيان والزروق والملايين رح مدينه فيه له ايه العشر جنيه بسرعة وطرق يجري فالناس الراجل ده أنا واحد برح بشحاتنا عشر جنيه وأنا بتاع كلام ده سبحان الله يا اخي شوف ده الدنيا فيها يامل صح؟ تصدق الليلة على ايه? على غني. ده حاجة على العكس. العكس. فصاحبنا أي, اي سمع? زي الناس ما جالت بس زعل. زعل. طيب يعني ما كنت تقع فيه واحد غلبان يعني. يا الله. جاعد. ما كثى ما شاء الله ليمكث. ثم قال لا تصدقنا الليلة ايه? بصدقة. صدقة. انا عايز ترى حاجة الوجه. فاخذ الصدقة وخرج. فقابل رجل فاعطاه في يده. فكان صارق. فأصبح الناس, الناس يتكلمون تصدق الليلة على صارق, صارق, صارق فسع فسمع فسع سع سع سع زعل برق طلعت أوت مولوح كويس إنما الصارق إنما يعني يأخذ في بس يعمل بها ما هو ده بيسرق وينهب ويروح يفجر زعل فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم حدثته نفسه اللهم يهد لنا نفسنا ح نفس أن, أن يتتسق بصدقة ص فخرج بصداقته قوضعا ب مراء ل واحد سحت ح سلق اورااج أووراج ف كانت بغي الله مطهر ساائن نساع المثل الممثلان. فأصبح الناس يتكل تصدق الليلى على بغي امراء زانية ت بفررجه ع اللوياية. فحازنا أزلا شدة. يعني ايه ما انت لما تيجي تطلع على الصدقة الواحد ايه تقي لواحد مصلي, مصلي لواحد مسكين لواحد مريض تقول انت تحس انت بتعمل ايه, ايه؟ بتعين في, في, في نكبة ده ده كل مرة, ده كل مرة مجيش ايه فحزن حزن صديدا ثم نام فجاءه آت وهو نام قال اما الصدقة فقد قبل وانت بتعمل العمل ايه ان كنت خالصة ان كنت مخلصة إن كنت, إن كنت متعبدة فهنيئ لك بأجله أما الصدقة فقد قبلت قبلت إزاي طيب إذا كان الواضع الدنيوي خلاف ذلك لا أخذ باء عندك, بقى عندك خد عندك نحن لا نعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات, في السماوات والأرض الغيبة غيبة. إلا الله, الله. ومن يدبر, يدبر الأمر, الأمر. سيقولون إلا الله. الله. الله ففي حاجة اسمي أخوانا تدبير كوني. تدبير, كوني. كوني تدبير ليس لي خاصة كوني. كوني. ولا لك خاصة لأن تمكن تستعمل في مكان كوني في كوني. أو تعازل مكان تدبير كوني أما الصدقة. أما الصدقة يا متعبد يا طالب يا الحسنات. يا الحسنات يا طالب الضرجات في الجنان فقد قبلت قبل انتهت قبل انت قبل المسألة بالنسبة لك. لك انظر, انظر. انظر. انظر. انظر. انظر. انظر. انظر. الى, تدبير إلى تدبير الملك جل, الملك وعلا. جل وعلا أما الغني فكان رجلا شحيحا بخيلة فأنفق يبا نفق, يبا نفق في ايه في, في, في ميزانك انت كمان, كمان. وأما السارق فتاب, فتاب من أكل من الحرام, الحرام وأما البغي, البغي فاستعفت فتصدقوا, فتصدقوا يا عباد يا الله لعل الله أن يقبل منكم الصدقة وأن ينفع بكم غيركم اللهم اهدنا واهد بنا الصدقة والصيام ما تيسر صيام ما تيسر تستطيع أن تصوم التسح ففعل أن تصوم بعضها ففعل والآثار أن يبقى صدقا في هذا المقام يعني فيها هذا وذاته هل تصوم التسم إن شئت ففعل هل تصوم بعضها إن شئت ففعل ولا تحرم نفسك من الخير ولا تحرم نفسك من الخير ولكن لا تفوت صيام يوم عرف لا تفوت صيام يوم عرف قال صلى الله عليه وسلم احتسب على الله بصيام كم يوم يوم واحد. يوم واحد طيب يوم وفق. بس وفق. بس وفق. لو احنا عندنا موظف ووخيدة طول السنة غياب ومعرفش, ومعرفش ايه لو عندنا لو طالب ودخل, ودخل الامتحانات وضيع سؤال واثنين لو عندنا فلاح لو عندنا وحنا والارض عشر فددين فدان جابوا تسعة مجابوس لو عندنا تاجر وعليقها سائر كل جنج معهم ونمصهم هو يوم واحد بس اشتغلوا صح تاخد السنة كلها امتياس يعملوا ايه بل تؤثرون حياة الدنيا والاخرة وخير للأخ رحمة رحمة رحمة صيام, يوم صيام يوم واحد, واحد. قال صلى الله أحتسب, أحتسب, أحتسب على الله أن يكفر, أن يكفر به ذنوب عامين عام سابق, عام سابق وعام لاحق يعني إيه يعني إنت لو أحسنت, أحسنت الصيام يوم عرفة, عرفة. وقلنا العمر الصلاح يعني إيه خالصا صوابة خالصا صوابة, خالصاً صوابة. كم يوم يغفل الله به دنوب عمي عام س السابق ام لا ح وكل العادي حدي وكل, وكل, وكل الفضاضل الجافها غفر الله له متقدم من زبي غفر الله كذا غفر لو كذا تعمل على الصغاء رتبلنا تاب يخرج من يوم عرفك يوموم ولا طيب عن حية حاجة عن حاجها ان هنا في الش ذكر زمميلة في الشماك. طبعا مش شخص ما هم عارفين ومال. ما انت ما ما ما لما تذكرهم هتاخد حسنات, هتاخد حسنات ولا بلاش? هتاخد حسنات. وانا في سيارة, وانا في سيارة اذكر نصف السيارة. وانا في المسجد بتاعي اضع ورا وحطها على حيطة. اه جراني عمي خالي اخويا اختي. اه اه ليه? طب ايه الفايدة? اولا ادعو للخير. ولتكن منكم امتهم يدعونا للخير. ثانيا ادعونا على الخير ايه? يبا انت هتصوم يوم ويتسيب لك كم يوم? اتنين? تلاتة? تلاتة خمسة, خمسة مية, مية خمس تلاف والله يضائف لما يشاء نختم بموضوع الموضوع الأضحية الموضوع وما ينبغي على, على المضحي يسني لمن المضحي. أراد الأضحية يسني, يسني لمن يسن أراد الأضحية أراد أذا, دخلت إذا دخلت العشر أن يمسك عن ظفره وشعره بس اللي دخلت اللي هو هيضحي هيضحي ان شاء الله, الله ومقتدر وخلاص اما اشترى او ناوي, أو ناوي. مع الفلوس وناوي أو, او اشترى أو فعلا. فعلا يبقى انت هالضحي عمل حاجة السنة دي ما تخافشه مش عايز منك لحمة ولا حاجة أيوة هضحي. ايوة هضحي ما تسألوا يقول لك هيضحي يوري يقول لك يا عالم مش عارفين كلام من ده تمام او لا الصراحة الضحي وضحي يمسك عن ايه عن شعره وظفره تشبهن بقى للنسف طيب يربس المخيف طبعا يربس المخيف مشكلة يضع لا يفعل, يفعل محظور آخر إنما يشابه أهل النسق في هذين الأمرين يمسك, يمسك, يمسك, يمسك عندي عندي عن ظفنه وشعره إلى أن يذبأ الأضحية أن والأضحية لها أحكام قد تخص بها لمن شاء أن يسأل هذا, هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك وم عن نبينا محمد وعلى صحب التابعين والزاقين